ضراط الذين انذرت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لقد رضي الله عن الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم فِي في قلوبهم فترسكت عليهم واتابهم فرحوا قريباً ومغالمة كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكماً وعدكم الله معارك كثيرة تأخذونها فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين واهدية خرافة مستسما وَهُمْ فَرَاءٌ لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَوْ قَالَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَةُ مَا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ثم الله التي قد خلت منهم قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَرْدِيَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْلِ مَكْتَمِنْ بَعْضِ الْأَضْفَرِ كُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَحْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ وَلَوْلَا رِجَالُ إن لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يَيلُونَ عَذَابَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَن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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين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 قُلِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ الله اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوب من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في زرع ان اخرج قطه فازره فاستغل فاستوى فازره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزرع عليه ايضا به الكفال وعد الله الذين امنوا وعملوا رَتْوًا وهجرا